ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون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 ايتوني بكتاب من قبل هذا واثاره من علم ان صادقين ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له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 وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَا بِهِ شهيدا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعًّا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل رأيتمون إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل, من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ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 قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِ يَنْخَرِجُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنَ وَعْدِ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا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 وَذَكُرَ خَعَدٍ ذَرَقَوْمَهُ بِلَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّزُرُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وأفئدا مَا أُنْزِلَ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ناريم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَابَ لَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَكَأَيٍ مِّنْ قَرْيَةٍ يَأَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم بَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍٍ وَأَنْهَارٌ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى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 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم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 فَهَلْ عَسِيتُمُوا إِنْ تَوَلَّيْتُمُوا أَنْ تُفْسِدُوا فِي الَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَاءَ بِصَارَهُمْ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 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض لمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم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 إلى السَّلْمِ وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا أجوركم ولا يسألكم أموالكم يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحِفُّكُمْ تَدْخُلُوا وَيُخْرِجَ الضَّانَكُمْ هَٰنِئًا هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ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 بسم الله الرحمن الرحيم إننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما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 وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين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 وَمَنَ وَفَّى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قل فمن يملك لكم من الله شيئا نراد بكم ضر ونراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليمهم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 إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا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 ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها لنهار ومن يتولى نعذبه عذابا نليما صدق الله العظيم